منع الزكاة هو إلغاء لركن من أركان الإسلام الخمسة هل مانع الزكاة يخرج من ملة الإسلام؟ مانع الزكاه كالمقصر في أي ركن من أركان الإسلام يسأل عن سبب منعه لها فإن قال إنها غير مفروضة أو استهزأ بها فهو كافر لا محالة لأنه أنكر ما علم من الدين بالضرورة أما إن قال هي مفروضة ولكن نفسي لا تطاوعني أو أريد أن أتمتع بمالي الذي جمعته بجهدي ولا أريد أن يأخذه مني غيري فهو مسلم ولكن له عاص مرتكب لكبيره من الكبائر وعلينا في الحالة الأولى أن نستتيبه حتى يؤمن بفرضيتها فإن لم يتب اقيم عليه الحد وفي الحالة الثانية ننصحه قياما بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن استجاب فبها وإلا قاطعناه كترجمة للإنكار بالقلب ولا نقيم له وزنا ولا احتراما لعله يعود إلى الصوار وهذا ما يجب أن نفعله مع كل مقصر في واجبات الدين والكل يعرف ما قام به أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حرب المرتدين الذين منعوا الزكاة كما جاء في الصحيحين حيث قال والله لو منعوني أي قال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه يقول العلماء على الحاكم أن يأخذ الزكاة قهرا ممن امتنع عنها ويعزره أن يعاقبه وقال بعضهم له أن يأخذ أزيد من الزكاة كما قال أحمد والشافعي في قوله القديم وهذه الزيادة تبلغ نصف ماله عقوبة له والدليل ما رواه أحمد والنسائي وابو داود والبيهقي من حديث جاء فيه ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى أي حقا واجبا لا يحل لآل محمد منها شيء ومن المعلوم أن الموسرين إذا لم يواسوا المعسرين تكون العداوة وقد يؤدي ذلك إلى الثورات والحروب وللحاكم أن يأخذها قسرا منعا للفتنه ولو كانت لهم منعه وقوة قوتلوا عليها كما فعل أبو بكر رضي الله عنه والله أعلم